عينا بِهَا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 لا 2. 3. 4. وَلَا 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 15. فضة قدرها تقديرها ويستون فيها كأسا كان مزاجها زم جبيلا عينا فيها تسمى سلسلة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 وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ القرآن تنزيلا.